الدرس الثاني وسائل الإعلام الاجتماعي واحد استمع إلى الكلمات والعبارات الآتية وأعدها ثم اكتبها في دفترك فيسبوك تغريد إنستغرام موقع التواصل الاجتماعي الأجهزة اللوحيه أجهزة الكمبيوتر المحمولة الهواتف المحمولة